هو ا ل ذ يزيد قام بشرحها فضيلة الشيخ صالح ابن فضيلة ف و ا الفوزان هو قد ابتدأ ا ن ل وقد ش خ حفظه الله بشرح هذه الرسالة في الله هذه شهر الهجرة الرسالة الثامن شوال لعام 1425 من الهجرة النبوية والآن نترككم مع الشريط الثاني نترككم ي ي من من مع ز وينقص يزيد ب ا ل ط ا ع ة وينقص بالمعصيه ل ي س على حد سوا في ا ل إ ي م ا ن والعمل داخل في ا ل إ ي م ا ن في ح ق ي ق ة ا ل إ ي م ا ن من تركه من ترك العمل تركا نهائيا ولم يعمل أ ب د ا ليس بمؤمن اما اذا ترك بعض ا ل أ ش ي ا ء وفعل بعض ا ل أ ش ي ا ء يكون مؤمنا ناقص ا ل إ ي م ا ن أ م ا من ترك العمل نهائيا ولم يعمل فليس بمؤمن هم يقولون لا مؤمن لو لم يعمل شيء هذا مذهب المرجئه اعتمدوا على نصوص الوعد الوعد ب ا ل م غ ف ر ة و ا ل ت و ب ة ودخول ا ل ج ن ة و أ و ل ئ ك أ خ ل و ا بنصوص الوعيد أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة جمعوا بين ا ل أ م ر ي ن جمعوا بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد فقالوا م ر ت ك ب ا ل ك ب ي ر ة التي دون الشرك مؤمن ولكنه ناقص ا ل إ ي م ا ن أ و هو مؤمن ب إ ي م ا ن فاسق بكبيرته و إ ذ ا مات فهو تحت ا ل م ش ي ئ ة إ ن شاء الله غفر له و إ ن شاء عذبه لكنه لا يخلد في النار إ ن الله لا يغفر ان يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء في الحديث يخرج من النار من في قلبه أ د ن ى أ د ن ى مثقال ح ب ة خردل من إ ي م ا ن قال صلى الله عليه و سلم و ذلك أ ض ع ف ا ل إ ي م ا ن ف ا ل إ ي م ا ن يكون قويا و يكون ضعيفا و من فيه إ ي م ا ن ف إ ن ه لا يكفر و لو فعل بعض المعاصي لا يكفر لكنه ينقص ا ل إ ي م ا ن فلا يعطى ا ل إ ي م ا ن الكامل و لا يسلب ا ل إ ي م ا ن بالكليه جمعا بين النصوص ولهذا يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله فلا يعطى ا ل إ ي م ا ن المطلق ولا يسلب مطلق ا ل إ ي م ا ن لا يعطى ا ل إ ي م ا ن المطلق الكامل كما تقوله ا ل م ر ج ئ ة ولا يسلب مطلق ا ل إ ي م ا ن كما تقوله الخوارج و ا ل و ع ي د ي ة بل يعطى بقدر ما عنده وهذا مذهب الحق والاعتدال والجمع بين النصوص الجمع بين النصوص فالمعاصي تنقص ا ل إ ي م ا ن و تضعفه ردا ً على ا ل م ر ج ع ه لكنها لا تخرج صاحبها من ا ل إ ي م ا ن رد على الخوارج ا ل م ع ت ز ل ة أ ح د ث و ا مثل ما قلت لكم أ ح د ث و ا ا ل م ن ز ل ة بين المنزلتين قالوا لا مؤمن ولا كافر ليس بمؤمن ولا كافر ما في أ ح د ليس بمؤمن ولا كافر إ م ا يكون مؤمنا و إ م ا يكون ك ا ف ر ما في ه م ن ز ل ة بين ا ل منزلتين خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن اما كافر و إ م ا مؤمن والمؤمن إ م ا مؤمن كامل ا ل إ ي م ا ن و إ م ا مؤمن ناقص ا ل إ ي م ا ن لكن ق ا ل لا مؤمن ولا كافر ماله اصل نعم ب ا ا ل م ر ج ي ه ع ي ر عرفناهم و ا ل ل ي يقولون إ ن العمل لا يدخل في ه ح ق ي ق ة ا ل إ ي م ا ن و ا ل و ع ي د ي ة هم الذين ينفذون نصوص الوعيد يحكمون على مرتكب الكبير بالكفر و خ ر و ج من ا ل إ س ل ا م هذا مذهب الخوارج و العياذ بالله مذهب الخوارج و لهم ورثها ا ل آ ن من المتعالمين و الجهال الذين لا يحسنون الاستدلال لا يحسنون الاستدلال و لا يفقهون ا ل أ د ل ة و ي أ خ ذ و ن النصوص و يتلاعبون بها و يحكمون على الناس بالكفر خروج من الدين ه م يحملون عليهم السلاح كما فعل ذلك أ س ل ا ف ه م من ا ل ح ر و ر ي ة نسال الله العافيه نعم و ي ن نعم عرفنا هذا、أي. هو بمعنى واحد إ ن م ا ا ل ح ر و ر ي ة هم الخوارج سموا ب ا ل ح ر و ر ي ة ل أ ن ه م اجتمعوا في مكان في العراق يقالوا له ح ر و ر ة قالوا له ح ر و ر ة اجتمعوا لحرب المسلمين سموا ب ا ل ح ر و ر ي ة وكل من اعتقد مذهبهم يقال له ح ر و ر ي ل أ ن ه على مذهب ا ل ح ر و ر ي ة على مذهب ا ل ح ر و ر ي ة نعم وهم فرق الخوارج فرق نعم وهم وسط مدينة في ن ص ح ن رسول الله الله عليه وسلم بين الضوابط و الخوارج نعم قلنا أ ه ل ا ل س ن ة وسط في جميع أ م و ر الدين و لله الحمد بين ا ل إ ف ر ا ط و ا ل ت ه ر ي ط و بين الغلو و التساهل هم وسط الحمد لله كما قال الله جل و علا و كذلك جعلناكم امه ّ وسطا و الوسط هي العدل الخيار ا ل م ت و س ط ة بين طرفين طرفي ا ل إ ف ر ا ط و هو الغلو طرف التفريط و هو التساهل ف ا ل إ ف ر ا ط أ خ ذ به الخوارج و التفريط أ خ ذ به ا ل م ر ج ع ه اهل ا ل س ن ة وسط و لله الحمد بينها ل و ا ت و في ص ح ا ب ة رسول الله صلى الله عليه و سلم ا ل ص ح ا ب ة جمع صحابي الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه و سلم مؤمنا به و مات على ذلك هذا هو الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه و سلم مؤمنا به و مات على ذلك فقولهم من لقي النبي صلى الله عليه و سلم يخرج به من آ م ن بالنبي و لم يلقه هذا لا يسمى صحابي يسمى مؤمن مؤمن و لكن لا يسمى صحابي سمى تابعي أ و من أ ت ب ا ع التابعين لكن لا يسمى صحابي و إ ن كان في عهد النبي صلى الله عليه و سلم فمن آ م ن بالنبي صلى الله عليه و سلم و لم يلقه ف إ ن ه لا يسمى صحابي مثل النجاشي رحمه الله فانه آ م ن بالنبي صلى الله عليه و سلم و لكنه لم يلقه فلا ي ق ا ل ن ا ص ح ا ب ي و لما مات نعاه النبي صلى الله عليه و سلم إ ل ى أ ص ح ا ب ه و خرج بهم و صلى عليه ص ل ا ة الغايه آ م ن بالنبي و لم يره هذا ليس ب ص ح ا ب ه و لكن يعتبر من التابعين من لقي النبي صلى الله عليه و سلم مؤمنا به يخرج بذلك من لقي النبي و لم يؤمن به ف إ ن الكفار لقوا النبي صلى الله عليه و سلم لقوه و ر أ و ه و اجتمعوا به و لكنهم لما لم يؤمنوا به لم يكونوا صحابه بل كانوا كفارا و مات على ذلك يخرج بذلك من لقي النبي صلى الله عليه و سلم و آ م ن به و صار صحابيا ثم ارتد ف إ ن ه تبطل صحبته و تبطل جميع أ ع م ا ل ه من ا ل ص ح ب ة و غيرها إ ذ ا مات على ا ل ر د ة قال تعالى و من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك ح ب ط ت أ ع م ا ل ه م في الدنيا و ا ل آ خ ر ة و أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب النار هم فيها خالدون أ م ا لو تاب تاب الله عليه و عادت إ ل ي ه ا ل ص ح ب ة عادت إ ل ي ه ا ل ص ح ب ة و جميع ا ل أ ع م ا ل التي فعلها قبل ا ل ر د ة تعود إ ل ي ه ل أ ن الله قال فيمت وهو كافر فدل على أ ن الذي يتوب ولا يموت على الكفر أ ن ه لا تحبط أ ع م ا ل ه لا تحبط أ ع م ا ل ه ل أ ن الله شرط لحبوط ا ل أ ع م ا ل شرطين الشرط ا ل أ و ل يرتبط الشرط الثاني يمت و هو كافر فهذا هو الذي يحبط عمله من ا ل ص ح ب ة و غ ي ر ه ا هذا هو الصحابه الواجب على المسلمين في حق ا ل ص ح ا ب ة محبتهم و الاقتداء بهم و الثناء عليهم و إ ك ر ا م ه م ل أ ن ه م ص ح ا ب ة رسول الله صلى الله عليه و سلم الذين جاهدوا معه و تلقوا العلم عنه و بلغوه ل ل أ م ة رضي الله عنهم و أ ر ض ا ه م الله جل و علا قال والسابقون ا ل أ و ل الاولون من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر والذين اتبعوهم ب إ ح س ا ن رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ذلك خالدين فيها ابدا ذلك هو الفوز العظيم الذين اتبعوهم ب إ ح س ا ن اتبعوهم اقتدوا بهم ساروا على نهجهم ب إ ح س ا ن ما ه و ب ن ت س ب و ن لهم ويقولون هذا مذهب ا ل ص ح ا ب ة وهم ما يعرفونه ه ؤ ل ا بغير إ ح س ا ن ت ب ع و ه م بغير إ ح س ا ن ا ل إ ح س ا ن معناه ا ل إ ت ق ا ن والاتقان لا يكون إ ل ا م ع ر ف ة الشيء وفقهه فما كل من انتسب إ ل ى ا ل ص ح ا ب ة وقرانا على مذهب السلف يكون كذلك حتى يكون محسنا يعني متقنا لهذا الاقتداء وهذا لا يحصل إ ل ا بالفقه تعلم لا يحصل بمجرد الانتساب أ و بمجرد ا ل ر غ ب ة في الخير أ و ا ل م ح ب ة للخير ما يكفي هذا لا بد أ ن تعرف ما, ما عليه ا ل ص ح ا ب ة م ع ر ف ة ت ا م ة ثم تتابعهم عليه اما مجرد الانتساب من غير تحقيق فلا ينفع والذين ا ت ب ع و ه م ب إ ح س ا ن لم يغلو ا ولم يتساهلوا في م ت ا ب ع ة ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم هذا هو ا ل إ ح س ا ن بين الغلو و بين التساهل و قال سبحانه و تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إ ذ يبايعونك تحت ا ل ش ج ر ة و قال سبحانه و تعالى محمد رسول الله و الذين معه أ ش د ا ء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ت و ن فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أ ث ر السجود هذه صفات ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ذلك مثلهم في ا ل ت و ر ا ة يعني صفتهم مثلهم يعني صفتهم في ا ل ت و ر ا ة و مثلهم في الانجيل كزرع أ خ ر ج شطاه ف آ ز ر ه واستغلظ فاستوى على سوقه عجوز الصحابه أ و ل ما بداوا أ ف ر ا د قليلين قيل له صلى الله عليه وسلم في م ك ة من معك على هذا ا ل أ م ر قال حر وعبد حر وهو أ ب و بكر وعبد وهو بلال هذا أ و ل ما ن ش أ و أ و ل ما دعا ليس معه إ ل ا قليل ب د أ ا ل إ س ل ا م غريبا وسيعود غريبا كما ب د أ ب د أ ا ل إ س ل ا م على هذا ا ل م ب د أ ثم تكاثر تكاثر تكاثر ا ل ص ح ا ب ة حتى بلغوا مبلغ ا ل ك م ا ن كزرع أ خ ر ج شطه يعني فراخه فراخ انت تعرفون الزرع إن ك ن ك م فلا ل ح ا ه الزرع أ و ل ما يخرج أ و ل ما يخرج و ر ق ة و ا ح د ة ثم إ ذ ا ارتفعت صار لها فراخ ك ح ب ة أ ن ب ت ت سبع سنابل الحبه ا ل و ا ح د ة أ و ل ما تظهر ورقه و ا ح د ة و ساق واحد ثم تفرخ يصير بجانبها نبات يخرج معها ا ل ص ح ا ب ة كذلك أ و ل ما نشاوا ق ل ة ثم تكاثروا مثلما يتكاثر الزرع بالفراخ كزرع اخرج ش ط أ ه فازره يعني قواه و أ ي د ه فاستغلظ فاستوى على سوقه ارتفع على سوقه يعجب الزراع يعجب الزراع من حسنه هذه ص ف ة ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنه ليغيظ بهم الكفار ليغيظ ب ا ل ص ح ا ب ة الكفار فالذين يغتاظون من ا ل ص ح ا ب ة ويبغضونهم هم الكفار والمنافقون واستدلوا بهذه ا ل آ ي ة على أ ن من يبغض ا ل ص ح ا ب ة ف إ ن ه كافر أ ن الله قال ل ي غ ي ظ بهم الكفار وقال سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أ خ ر ج و ا من ديارهم و أ م و ا ل ه م ت غ و ن فضلا ً من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أ و ل ئ ك هم الصادقون وصفهم ب أ ن ه م بهذه ا ل أ و ص ا ف العظيم ة ثم قال أ و ل ئ ك هم الصادقون ثم قال في ا ل أ ن ص ا ر والذين تبوءوا الدار و ا ل إ ي م ا ن من قبلهم يحبون من هاجر إ ل ي ه م ولا يجدون في صدورهم ح ا ج ة مما أ و ت و ا ويؤثرون على أ ن ف س ه م ولو كان بهم خ ص ا ص ة ومن يوق شح نفسه ف أ و ل ئ ك هم المفلحون هذه في ص ف ة ا ل أ ن ص ا ر ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى في المهاجرين وهذه في ا ل أ ن ص ا ر ثم قال في التابعين والذين ج ا ء و ا من بعدهم وهذا يشمل من ج ا ء و ا من بعدهم إ ل ى يوم القيامه والذين ج ا ء و ا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا و ل إ خ و ا ن ن ا الذين سبقون ب ا ل إ ي م ا ن ولا تجعل في قلوبنا غلا يعني بغضا للذين آ م ن و ا ربنا إ ن ك رؤوف الرحيم هذه ص ف ة أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر والذين اتبعوهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة فالواجب ل ل ص ح ا ب ة محبتهم والثنا عليهم واتباعهم والاقتدابهم وعدم الخوض فيما جرى بينهم في أ ي ا م الفتنه لا تدخل في هذا لا تدخل في هذا أ ب د ا ً ولا تخض فيه ولا تخطي بعضهم و تصوب بعضهم ل أ ن ه م مجتهدون رضي الله عنهم يريدون الحق لا تدخل فيما شجر بين ا ل ص ح ا ب ة بل عليك أ ن تمسك لسانك ولا تتكلم فيهم و تحفظ فيهم و ص ي ة الله جل و علا و و ص ي ة رسوله قال صلى الله عليه و سلم لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد أ ح د ه م ولا نصيفه قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الله الله في أ ص ح ا ب ي لا تتخذوهم غرضا بعدي وحب ا ل ص ح ا ب ة من حب الرسول صلى الله عليه وسلم فمن أ ح ب ا ل ص ح ا ب ة فقد أ ح ب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أ ب غ ض ا ل ص ح ا ب ة فقد أ ب غ ض الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا الواجب ل ص ح ا ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أ ج م ع ي ن هذا هو الواجب لحقهم و هذا هو مذهب اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ل ة مع ص ح ا ب ة رسول الله صلى الله عليه و سلم الذين ظلوا في هذا على فريقين فريق النواصب و فريق الروافض فريق النواصب و فريق الروافض الروافض يكفرون ا ل ص ح ا ب ة ولا يستثنون إ ل ا أ ه ل البيت فقط عليا و ذريته و ل ا إ م ا ه الاثني عشر كما يقولون يكفرون ا ل ص ح ا ب ة أ و يكفرون ا ل ص ح ا ب ة إ ل ا أ ر ب ع ة من ا ل ص ح ا ب ة علي و أ ب و ذر و سلمان و المقداد بن ا ل أ س و د يقولون هذا ولما كفر والباجين و ا كفر والعياذ ا بالله هذا مذهب ا الخوارج يغلون في علي رضي الله عنه ويقولون انه هو الوصي بعد رسول الله و أ ن خ ل ا ف ة ب بكر باطله وظلم واغتصاب خ ل ا ف ة عمر خ ل ا ف ة عثمان كله ظلم واغتصاب و ا ل خ ل ا ف ة لعلي هكذا يقولون ويكفرون ا ل ص ح ا ب ة هذا مذهب الروافق النواصب يبغضون أ ه ل البيت يبغضون عليا رضي الله عنه و يتكلمون فيه و في أ و ل ا د ه يقال لهم النواصب ل أ ن ه م ناصبوا ا ل ع د ا و ة ل أ ه ل البيت ف أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة يتولون الجميع يتولون جميع ص ح ا ب ة رسول الله صلى الله عليه و سلم أ ه ل بيت الرسول و ا ل ص ح ا ب ة كلهم يتولونهم جميعا ولا يفرقون بينهم نعم بعضهم أ ف ض ل من بعض الخلفاء الراشدون أ ف ض ل و ب ق ي ة ا ل ع ش ر ة أ ف ض ل من غيرهم المبشرين ب ا ل ج ن ة أ ه ل بدر أ ف ض ل من غيرهم أ ه ل ب ي ع ة الرضوان المهاجرون أ ف ض ل من ا ل أ ن ص ا ر ما في شك انهم يتفاضلون لكن التفضيل لا يقتضي انتقاص المفضول أ و الكلام فيه كلهم لهم ا ل ص ح ب ة ص ح ب ة لرسول الله صلى الله عليه و سلم ف أ ه ل ا ل س ن ة وسط في ص ح ا ب ة رسول الله بين الروافض و النواصط نعم يتولون الجميع و يحبون أ ه ل بيت رسول الله صلى الله عليه و سلم و يوقرونهم لكنهم لا يغلون فيهم كغلو ا ل ر ا ف ض ة حتى يقولون إ ن إن ا ل خ ل ا ف ة إ ن هؤلاء لعلي ولذريته و أ ن ا ل ص ح ا ب ة ا ق ت ص ب و ه ا و ظ ل م و ه ويلعنون ب ا بكر وعمر يصمونهم صنمي قريش قبحهم الله وكل آ ي ة فيها ظلم وكل آ ي ة فيها كفر ينزلونها على ا ل ص ح ا ب ة إ ذ ا جاء ذكر الظلم يقولون هذا ل ل ص ح ا ب ة ذكر الكفر يقولون هذا و لا ا ل ص ح ا ب ة هذا هذا مذهب مذهب ا ل ر ا ف ض ة قبحهم الله و أ خ ز ا ه نعم ب ي ن الروافض و الخوارج و ا ل ن و ا س ب أ ي ض ا الخوارج عرفناهم الخوارج كفروا عليا كفروا عليا و عثمان و كثير من ا ل ص ح ا ب ة بينما الروافض على العكس غلوا في علي غ ل و في علي رضي الله عنه و اعتقدوا أ ن ه هو ا ل خ ل ي ف ة بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم و أ ن ه هو الوصي و أ ن ا ل ص ح ا ب ة ظلمه و ا ق ت ص ب و ا حقه إ ل ى آ خ ر ه هؤلاء هؤلاء الروافض و الخوارج كفروا ا ل ص ح ا ب ة وقالوا لعلي لماذا تحكم الرجال لما حصلت موقعه لما حصلت م و ق ع الصفين بين علي و م ع ا و ي ة و أ ه ل الشام وفي ا ل أ و ل انتصر جيش علي على أ ه ل الشام فاحتالوا ورفعوا المصاحف يقولون ن نتحاكم إ ل ى ا ل ق ر آ ن رفعوا اهل الشام رفعوا المصاحف على الرماح يقولون نتحاكم إ ل ى ا ل ق ر آ ن فقال علي رضي الله عنه هذه خ د ع ة هذه خ د ع ة لكن الجيش الذين معه قالوا لا ما يمكن نقاتلهم وهم يرفعون المصاحف ما يمكن نقاتلهم الا نتحاكم حين نوياهم إ ل ى ا ل ق ر آ ن فلما شكل الحكمان و حكموا قالوا لعلي أ ن ت كافر ل أ ن ك حكمت الرجال والله جل و علا يقول إ ن الحكم إ ل ا لله هم ب ا ل أ و ل هم الذين أ ر غ م و ا عليا على على قبول التحكيم و في ا ل ن ه ا ي ة كفروه بذلك و قالوا أ ن ت حكمت الرجال والله جل و علا يقول إ ن الحكم إ ل ا لله هؤلاء هم الخوارج هم الخوارج بينما الروافض بالعكس غلوا في علي بعضهم يقول انه هو الله غلاتهم يقولون هو الله و الذين دون ا ل غ ل ا ت لا يقول و ن ن ه هو الله لكن يكفرون ا ل ص ح ا ب ة و يصفونهم بالظلم و الطغيان و يلعنونهم و يشتمونهم ف هم على طرفي نقيض أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة كما ذكرنا تولوا جميع ا ل ص ح ا ب ة تولوا جميع ا ل ص ح ا ب ة و أ ه ل البيت ولم يفرقوا بين أ ح د منهم عملا ب و ص ي ة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المذهب في ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم وهم أ ف ض ل ا ل أ م ة هم افضل الامه هم افضل الامه قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهم خير القرون وهم أ ف ض ل ا ل أ م ة وهم الذين أ و ص ى بهم الله جل وعلا و أ و ص ى بهم الرسول صلى الله عليه و سلم و هم الذين نشروا ا ل إ س ل ا م تحملوه عن الرسول صلى الله عليه و سلم وبلغوه ل ل أ م ة من أ ي ن وصلنا هذا ا ل إ س ل ا م إ ل ا عن طريق ا ل ص ح ا ب ة رضي الله ع ن ه هم ا ل و ا س ط ة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه و سلم شو ف و ا ل ا ح د ي ث كلها عن فلان عن الرسول صلى الله عليه و سلم كلها فيها ص ح ا ب ة رواتها من ا ل ص ح ا ب ة روها عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يكفي يكفي نقف عندها、نعم. الحاصل أ ن هذه ع ق ي د ة الشيخ رحمه الله هل يقولون ان الشيخ أ ن ه خارجي و أ ن ه يكفر و أ ن ه يعمل هذه عقيدته هذا ما عنده وهذا الذي يدعو إ ل ي ه نعم هي م و ا ف ق ة هي ع ق ي د ة الشيخ لكنها م و ا ف ق ة ل ل و ا س ط ي ة ولغيرها ا وما اخذها من ا ل و ا س ط ي ة لكن توافق ما في ا ل و ا س ط ي ة نعم <تصفيق> كلهم ب غ ي تحفظوا ح ف ظ ه م كلهم هذه م خ ت ص ر ة و ذ د ي ك م ط و ل ة نعم ولا تكفي واحده عن ا ل أ خ ر ى نعم ما شرحت ي في فيما اعلم ه ذ ا شرحت الا أ ذ ك ر أ ن ه لما عقد أ س ب و ع د ع و ة الشيخ في ج ا م ع ة ا ل إ م ا م أ ن بعض المصريين شرحها لكن أ ن ا ما وجدت هذا الشرح و له شرحه اظن اللي شرحها رحمه الله الغزالي خليل عيد أ ظ ن ه شرحها نعم فان وجدتم هذا الشرح نعم وهو موجود في بحوث الاسبوع كلها م ط ب و ع ة و معها شرح هذه ا ل ر س ا ل ة نعم لسيظه نعم ما يقاس بخلقه قياس تسويه كما قال الشيخ شيخ ا ل إ س ل ا م بن تيميه يقال لا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس تسويه و إ ن م ا يقاس القياس ا ل أ و ل ى القياس ا ل أ و ل ى ويقال كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أ و ل ى به قياس ا ل أ و ل ى اما القياس الممنوع فهو قياس الشمول يسميه الشيخ في أثناء الشمول و قياس ا ل ع ل ة قياس ا ل ع ل ة الذي هو المعروف عند الاصوليين الحاق فرع ب أ ص ل ل ع ل ة تجمع بينهما هذا قياس ا ل ع ل ة يسمون ه قياس الشمول هو الذي قياس ا ل ت س و ي ة أ ن يسوى الله بخلقه قياس تسويه او قياس شمول نعم من كان على منهج السلف فهو ا ل ف ر ق ة ا ل ن ا ج ح ة من كان عليه ح ق ي ق ة لا انتسابا فقط و إ ن م ا ح ق ي ق ة تبعوهم ب إ ح س ا ن نعم ل أ ن في من يدعي أ ن ه على مذهب السلف وهو ليس على مذهب السلف إ م ا ل أ ن ه يجهل مذهب السلف و إ م ا ل أ ن ه يخالفه عن تعمد فيه من, من يعمل هذا كنت تعرفون ان, إن الاشاعره يسمون انفسهم اهل ا ل س ن ة إ ذ ا قيل اهل ا ل س ن ة قالوا اهل ا ل أ ش ا ع ر ه وما هم, هم اهل ا ل س ن ة خ ا ل ف و ا لاهل ا ل س ن ة كل يدعي لكن ا ل ح ق ي ق ة والذين اتبعوهم ب إ ح س ا ن خذ هذا القيد معك وتعرف من هو الذي على مذهب السلف والذي هو متبع للسابقين ا ل أ و ل ي ن من المهاجرين وانصارهم إ ن كان ب إ ح س ا ن فهو صحيح أ م ا إ ن كانه أ ن ما هو ب إ ح س ا ن فهو غير صحيح نعم هتؤخذ ا ل د ع و ة م ج ر د فقط لا بد من ا ل ح ق ي ق ة ا ل آ ن الخوارج خوارج العصر اللي يقتلون الناس ويفجرون ي ق و ل و ن ح ن ا على مذهب السلف وهذا الجهاد في سبيل الله هذا ما اتبعوهم ب إ ح س ا ن نعم لان ما يصدق يقول لنا ولو ما صدق لما يصدق يكون مؤمن لما يصدق يكون كافر هم يقولون لا مؤمن ما دام يعرف ان هذا حق ولو لم يصدقه نعم ي ق الله م م ر ج ئ ه ا ل ه لماذا س م و ل س ن ي ه م مرجئه ه ل ل س ن ه يسمونهم ر ج ع ه اهل السنه, السنة ومرجئه الفقهاء لانهم فقهاء لانهم فقهاء اهل ا ل س ن ة نعم وهؤلاء هم أ خ ف ا ل م ر ج ئ ة أ خ ف ه م م ر ج ئ ة ا ل ف ق ه ا و أ خ ب ث ه م م ر ج ئ ة ا ل ج ه م ي ة نعم هذا كلام باطل هذا كلام باطل و م غ ا ل ط ة الذي لم يعمل خيرا قط باختياره باختياره ترك العمل باختياره الا ليس بمؤمن أ م ا الذي ترك العمل ل أ ن ه لم يتمكن أ س ل م ثم مات على طول أ و قتل ولا تمكن من العمل هذا هو الذي يخرج من النار يوم ا ل ق ي ا م ة نعم أ م ا إ ن س ا ن تمكن من العمل وترك ه غابه عنه لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يترك الزنا ولا شرب الخمر هذا تقول انه مؤمن ه م مؤمن ه ذ ا نعم بلا شك إ ذ ا تاب ت و ب ة ا ل ن ص و ح ة قل للذين كفروا الكفار قل للذين كفروا إيه ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فكيف ب ا ل ع ا ص المؤمن إ ذ ا تاب إ ل ى الله عز وجل نعم موجودة نعم موجود. موجوده م و و ج في هذا الزمان المعتزله موجودين وهم ينكرون القدر وهم كثيرون في هذا الزمان نعم هذا من, من الخوارج ا ل ل ي يحث الناس على شق ع ص ى ا ل ط ا ع ة وعلى تفريق ا ل ك ل م ة هذا من الخوارج ا ل ع ي ا ذ بالله نعم ما فيها في ق د ر ك هذه ا ل إ ر ا د ة ا ل إ ر ا د ه تنقسم إ ل ى قسمين ا ر ا د ة ك و ن ي ة واراده ش ر ع ي ة ي أ ت ي تفصيلها إ ن شاء الله أ م ا ا ل ق د ر ة ل ي س فيه انقسام القدره واحده نعم كان يقصد لا نمانع ان يكون بينهم مدارس لهم خ ا ص ة ما علينا منهم مدارسهم ا ل خ ا ص ة لهم هم من حينهم لهم مدارس ولهم يدرسون أ و ل ا د ه م فنحن لا نمانع انهم يكون بينهم مدارس لهم خاصه اما انهم يفتحون مدارس بين أ ه ل ا ل س ن ة لا نمانع في هذا ولا نرضى أ ب د ا نعم هذا س ا ئ ل يقول <تصفيق> من وقع في ن ب ه ر ت ب ع ي ه م د ع ه و ا ل ا ع ا د ر ف ا لله هل تقبل منه س ا ل ع ب ا د ا من الدعاء والصلاه والكوره نعم إ ذ ا وقع فيه م ع ص ي ة وعنده طاعات فطاعته ص ح ي ح ة و ي أ ث م على المعصيه يثاب على الطاعات و ي أ ث م على المعصيه الا إ ذ ا كانت هذه ا ل م ع ص ي ة تقتضي الكفر إ ن الكفر ي خ ب ط ا ل أ ع م ا ل أ م ا إ ذ ا كانت ا ل م ع ص ي ة لا تقتضي الكفر فهو ي أ ث م بها ويعذب عليها لكن طاعته صحيحه نعم الكفر كما تعلمون ينقسم إ ل ى قسمين كفر أ ك ب ر كفر أ ص غ ر فهذا يحمل على الكفر ا ل أ ص غ ر ل أ ن مرتكب ا ل ك ب ي ر ة لا يحكم عليه بالكفر المخرج من ا ل م ل ة و إ ت ي ا ن ا ل م ر أ ة في د و ل ا ك ب ي ر ة من الكبائر فهو يعتبر من الكفر ا ل أ ص غ ر نعم يكون ت ا ب ع لا يكون ص ح ا ب ي إ ذ ا لم يجتمع ا ل ر ؤ ي ة و ا ل إ ي م ا ن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو تابع نعم الله يحمد على كل شيء سبحانه ل أ ن ه لا يفعل شيئا عبثا ولا يفعل شيئا إ ل ا ل ح ك م ة فهو المحمود على كل حال بلا شك نعم لكن لو يقال الحمد لله المحمود على كل حال كان هذا أ ح س ن من محمود على مكروه بل يقال الحمد لله المحمود على كل حال نعم صحيح أ ن ه لا يحبط من العلماء من يقول يحبط ولذلك لو حج ثم ارتد قالوا لازم يعيد الحج يعني لو حج ح ج ة ا ل إ س ل ا م ثم ارتد ثم تاب قالوا لازم يعيد الحج ل أ ن الحجه ا ل أ و ل ى بطلت والصحيح أ ن ه لا يعيد ان حجته ص ح ي ح ة ل أ ن الله جل وعلا يقول ومن ي ر ت د منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعماله فدل على أ ن الذي يموت تائبا أ ن ه لا تحبط أ ع م ا ل ه وفي الحديث لما س أ ل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان قبل أ ن يسلم كانت له أ ع م ا ل ص ا ل ح ة هل تنفعه قال له صلى الله عليه وسلم أ س ل م ت على ما أ س ل ف ت من خير أ س ل م ت على ما أ س ل ف ت من خير دل على أ ن ا ل أ ع م ا ل ا ل س ا ب ق ة إ ذ ا تاب ا ل إ ن س ا ن وهي ص ا ل ح ة أ ن ه ا تحسب له عند الله سبحانه وتعالى هذا هو الصحيح إ ن شاء الله ولهذا يقول بن حجر في ا ل ن خ ب ة ن خ ب ة الفكر لما عرف الصحابي قال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ر د ة في ا ل أ ص ح يعني في ا ل أ ص ح من قولي العلماء أ خ ذ م من هذه ا ل آ ي ة وهذا مذهب الشافعي رحمه الله نعم أ ح س ن الله اليكم صاحب ا ل ف ض ي ل ة وهذا السائل يقول على حد بحث القاصر وسؤالي ب ع ض ط ل ب ة العلم لم أ ج د من فرق ا ل م ر ج ئ ة من يقول لا يضر مع ا ل إ ي م ا ن م ع ص ي ة فهل هذه ا ل ع ب ا ر ة معروف قائلها ما يقولون ما يصرحون به لكن قولهم انه مؤمن كامل ا ل إ ي م ا ن هذا معناه أ ن ه لا يضر م ع ص ي ة ما يكون كامل ا ل إ ي م ا ن إ ل ا إ ذ ا كانت لا تضره ا ل م ع ص ي ة نعم هم ما يصرحون بهذه ا ل أ م و ر بل ي ن بعضهم ا ل آ ن ي ا ت ن لك مذهبا وقياما وهو ما يعرفها س ل ا ء جهان هذه المصيبه ما ت ع وصلى الله وسلم على نبينا محمد ر ل ه رب ا م نعم ل ورسوله ى عبده وعلى آله أجمعين قال شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله تعالى و أ ع ت ق د أ ن ا ل ق ر آ ن كلام الله منزل غير مخلوق بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن لما كان من أ ص و ل ا ل إ ي م ا ن و أ ر ك ا ن الايمان إ ي م ن ا ل إ ب الايمان ك ت ب ل إ بالكتب, الإيمان بالكتب التي أ ن ز ل ه ا الله على رسله ل أ ج ل بيان مصالحهم في الدنيا و ا ل آ خ ر ة والحكم فيما بينهم فيما اختلفوا فيه و إ ق ا م ة ا ل ح ج عليهم كما قال تعالى كان الناس أ م ة و ا ح د ة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين و أ ن ز ل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما ا خ ت ل ف ا فيه وقال تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وانزل الله عليك الكتاب و ا ل ح ك م ة وعلمك ما لم تكن تعلم ونزلنا إ ل ي ك الكتاب لتحكم بين الناس بما أ ر ا ك الله ولا تكن للخائنين خصيما لتحكم بين الناس بما أ ر ا ك الله و أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك الذكر ى لتبين للناس ما نزل إ ل ي ه ولعلهم ي ت ف ك ر و ا ل م ا كان ا ل ق ر آ ن كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم كغيره من الكتب ا ل إ ل ه ي ة و أ ن ا ل إ ي م ا ن بذلك ركن من أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن ا ل س ت ة وهذا أ م ر لم يختلف عليه المسلمون لم يختلف عليه ا ل م س ل م و ن ولله الحمد ولكن نبتت ن ا ب ت ة نبتت ن ا ب ت ة بعد انقضاء القرون ا ل م ف ض ل ة على يد الجعد بن درهم الذي تلقى عقيدته عن اليهود تقول إ ن ا ل ق ر آ ن مخلوق إ ن ا ل ق ر آ ن مخلوق و إ ن الله لا يتكلم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا إ ن الله لا يوصف ل أ ن ه يتكلم و إ ن م ا إ ض ا ف ة الكلام إ ل ي ه إ ض ا ف ة م ج ا ز ي ة ل أ ن ه خلق الكلام في غيره فخلقه الله في اللوح المحفوظ أ و في جبريل أ و في محمد صلى الله عليه و سلم فالذي تكلم هو المخلوق الذي خلق الله الكلام فيه و يا سبحان الله كيف يضاف الى يضاف الكلام إ ل ى غير من تكلم به كيف العقول ما تقر هذا إ ن الكلام يضاف إ ل ى غير من تكلم به ويقال هذا كلام الله أ و كلام فلان وهو لم يتكلم به هذا مخالف في العقول وغرضهم من ذلك أ ن يبطلوا الاحتجاج ب ا ل ق ر آ ن و أ ن يقولوا يقول ليس عند الناس كلام لله عز و جل ا ل ق ر آ ن الذي هو أ و ل ا ل أ د ل ة أ و ل ا ل أ د ل ة ا ل ق ر آ ن ثم ا ل س ن ة ثم ا ل إ ج م ا ع ثم القياس ف إ ذ ا قيل إ ن ه ما في ق ر آ ن كلام الله لماذا يستدل الناس إ ذ ا أ ب ط ل ا ل أ ص ل ا ل أ و ل بطلت ب ق ي ة الوصول بهذا يقضى على الاسلام بهذه ا ل ط ر ي ق ة وشبهتهم يقولون ننزه الله هذا تنزيه لله ب ز ع م ه ننزه الله أ ن ه يتكلم ل أ ن ه لو وصفنا ب أ ن ه يتكلم شبهناه بالخلق شبهناه بالخلق فنحن ننزه الله عن ذلك فجاءوا من طريق تنزيه ب ز ع م ه وفي ا ل ح ق ي ق ة أ ن ه م ف ر من التشبيه الذي زعموه إ ل ى تشبيه أ ق ب ح ف إ ذ ا نفوا عنه الكلام لئلا يشبه بالمتكلمين من الخلق فقد ش ب ه ه بالجمادات التي لا تنطق وهذا نقص هذا أ ع ظ م نقصا اذا نفوا الكلام عنه ش ب ه ه بالجمادات التي لا تنطق تعالى الله عن ذلك ولذلك حكم أ ئ م ه أ ه ل ا ل س ن ة بكفر ا ل ج ه م ي ة حكموا بكفرهم قال ا ل إ م ا م ابن القيم ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان خمسه في ع ش ر خ م س م ا ئ ة حال حكموا بكفر ا ل ج ه م ي ة ل أ ن ه م نفوا كلام الله سبحانه ولذلك خالد بن عبد الله القسري قتل الجعد بن درهم عند هذه ا ل م س أ ل ة فكان في يوم العيد يخطب خ ط ب ة العيد فقال أ ي ه ا الناس عيد ا ل أ ض ح ى قال أ ي ه ا الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم ف إ ن ي مضح بالجعد بن درهم ف إ ن ه زعم أ ن الله لم يكلم موسى ت ك ل ي م ا ولم يتخذ إ ب ر ا ه ي م خليلا ثم نزل وذبحه تحت المنبر في مشهد من العلماء والمسلمين وشكروه على ذلك ولهذا قال ا ل إ م ا م ابن القيم و ل أ ج ل ذ ا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان شكر ا ل ض ح ي ة كل صاحب س ن ة لله درك من أ خ ي قربان فقتل الجعد بن درهم ثم جاء من بعده الجهم بن صفوان تبنى ع ق ا ل ت ه ا ل خ ب ي ث ة فقتله ا ل أ م ي ر سلم بن أ ح و ز وهكذا كان أ ولاه أ م و ر المسلمين يقتلون الزنادقه ح م ا ي ة ل ل ع ق ي د ة قد قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إ ل ا ب إ ح د ى ثلاثه ثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق ل ل ج م ا ع ة فكانوا يقتلون الزنادقه ويريحون المسلمين من شرهم و ح م ا ي ة ا ل ع ق ي د ة هي الضروره ا ل أ و ل ى من الضروريات الخمس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 ا ل م ع ت ز ل ة أ ي ض ا يقولون بهذه ا ل م ق ا ل ة و أ ي ض ا ا ل ج ع ف ر ي ة من ا ل ش ي ع ة ا ل إ م ا م ي ة يقولون بهذه ا ل م ق ا ل ة ل أ ن ه م تتلمذوا على ا ل م ع ت ز ل ة ف أ خ ذ و ه ا عنه أ ي ض ا ا ل ش ي ع ة ا ل ز ي د ي ة يرون هذا ا ل ر أ ي ويعتقدون أ ن ا ل ق ر آ ن مخلوق أ ن ه ليس كلام الله كل هذا ورثوه عن ا ل ج ه م ي ة وهذا مدون في عقائدهم التي يدرسونها ا ل آ ن مدون هذا الكلام جاءت ا ل أ ش ا ع ر ة ف أ ت و ا بقول غريب في هذه ا ل م س أ ل ة لا هو مع ا ل ج ه م ي ة و لا هو مع أ ه ل ا ل س ن ة فقالوا الكلام هو المعنى القائم بالنفس ا ل إ ل ه ي ة ا ل ق ا بالنفس ا ئ م ل ل إ ه ي ة و أ م ا هذا ا ل ق ر آ ن والكلام الذي نزل على الرسل ف إ ن م ا هو ع ب ا ر ة او ح ك ا ي ة عن كلام الله فهو ا ل ق ر آ ن الذي معنى مخلوق ل أ ن ه عبر به محمد أ و جبريل عن كلام الله والله لا يتكلم و إ ن م ا كلامه معنى قائم بنفسه يعبر عنه الرسول فهم جمعوا متناقضات جمعوا متناقضات لم يقل بها أ ح د غيرهم فجعلوا ا ل ق ر آ ن بعضه كلام الله وهو المعنى النفسي والفاظه م خ ل و ق ة معناه يقولون معنى ا ل ق ر آ ن غير مخلوق أ م ا أ ل ف ا ظ ه وكتابته هي م خ ل و ق ة فهذا ا ل ق ر آ ن الذي معنا ا ل آ ن ليس هو كلام الله وانما هو كلام محمد أ و جبريل وهو مخلوق أ و أ ن جبريل أ خ ذ ه من اللوح المحفوظ فهو, غير فهو ليس كلام الله و إ ن م ا هو ح ك ا ي ة ح ك ا ي ة عن كلام الله أ و ع ب ا ر ة عن كلام الله ح ك ا ي ة هذا قول ا ل أ ش ا ع ر ة و ع ب ا ر ة هذا قول ما تريديه كلهم يقولون إ ن ه ليس كلام الله ل أ ن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس فقط ف ا ل ق ر آ ن بعضه إ ل ه ي وبعضه بشري مثل م ق ا ل ة النصارى في عيسى ت ح د اللاهوت بالناسوت فعيسى بعضه من الله وبعضه مخلوق فكذلك قول ا ل أ ش ا ع ر يشبه قول النصارى في المسيح بعضه مخلوق وبعضه غير مخلوق تناقضات والعياذ وهكذا كل من ترك الحق يبتلى بالباطل والتخبيط أ ب د ا ً هذه ق ا ع د ة أ ن من ترك الحق يبتلى بالباطل والتخبيط والكلام الغريب يريد أ ن يتخلص من هذه ا ل و ر ط ة التي وقع فيها وهو يقع في أ ش د منها أ م ا من التزم بالحق فهو ولله الحمد على بينه وعلى بصيره و أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ما زالوا يقولون ا ل ق ر آ ن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا و إ ل ي ه يعود وامتحن اهل ا ل س ن ة من ا ل م ع ت ز ل ة على يد ا ل م أ م و ن في هذه ا ل م س أ ل ة وعذب ا ل إ م ا م أ ح م د عند هذه ا ل م س أ ل ة ا ل م أ م و ن يريد أ ن يلزم الناس ب ع ق ي د ة ا ل م ع ت ز ل ة في ا ل ق ر آ ن و أ ن ه مخلوق واهل ا ل س ن ة أ ب و ا ورفضوا وفي مقدمتهم ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله هبوا أ ن يقولوا وان يخضعوا لهذه ا ل م ق ا ل ة ا ل خ ب ي ث ة ثبتهم الله على ا ل إ ي م ا ن وخذل الله ا ل م ع ت ز ل ة ومن نحى نحوهم أ ل م يحصلوا على قائل إ ل ا ا ل ف ض ي ح ة والنكسه والعياذ بالله هذه هي ا ل م س أ ل ة مع ا ل أ س ف أ ن بعض الكتاب أ و المغرضون يمكن كتاب جهال ولا اناس مغرضون يعرفون الحق لكن يلبسون على الناس يقولون م س أ ل ة القول بخلق ا ل ق ر آ ن هذه م س أ ل ة لا ط ا ئ ل تحتها ولا تحتاج إ ل ى انقسام وإلى والامام احمد غلطان يوم, يوم يمتنع وهذه أ م و ر س ي ا س ي ة هم عذبوا ا ل إ م ا م احمد ما هم من أ ج ل موقفهم ن القول عذبوه ل أ ن ه يخافون ان ه يقلب الناس عليهم م س أ ل ة س ي ا س ي ة هكذا يقول هؤلاء الكتاب الجهال أ و المغرضون ويقولون م ا ت س ت ح ق م س أ ل ة القول ب خ ل ق ا ل ق ر آ ن ما تستحق كل هذا هذا خلاف وهذا ر أ ي ه م والناس لهم ا ر ا ء ولا يحتاج الى ه ذ ه الانقسام وهذا التشدد كذا يقولون ل أ ن ه م إ م ا أ ن ه م جهال ولم يدركوا الخطر و إ م ا أ ن ه م مغرضون م ع ت ز ل ة ويريدون أ ن يمرروا هذه ا ل م س أ ل ة على الناس ويقال ما, ما تستحق كلها الجلبه وكلها هذا موجود ا ل آ ن في كتاباتهم في الصحف وفي المؤلفات وفي وممن كتب في هذا هذه ا ل م س أ ل ة أ ب و غ د ة أ ب و غ د ة الذي كان يدرس هنا من سوري كتب في هذا ب أ ن ا ل م س أ ل ة ما تحتاج كل هذا ورد عليها الشيخ محمود التويجري رحمه الله برد وافر مفحم رد عليه وفضح مقالته وبين ان ا ل م س أ ل ة ما هي م س أ ل ة شكليه ة إنما ي مسألة لها مغزى ولها مرام ما هي ب ش ك ل ي ة أ و إ ن هامشيه او, إنها أو إنها كما يقولون فالحاصل اني نبهت على هذا لئلا يغتر أ ح د بكتابات هؤلاء ويقول المساله س ه ل ة و ا ل م س أ ل ة لا تحتاج ل كل هالردود و ك لا ه ل ا ا ل م س أ ل ة خ ط ي ر ة جدا إ ذ ا نفينا أ ن ا ل ق ر آ ن كلام الله إ ذ ن ماذا يبقى معنا ما صار معنا مصدر أ و ل نرجع إ ل ي ه ونتحاكم إ ل ي ه وبالتالي تبطل ا ل ش ر ي ع ة إ ذ ا هدم الدليل ا ل أ و ل لها والمصدر ا ل أ و ل لها بطلت ا ل ش ر ي ع ة وهذا غرض المؤسسين لهذه ا ل م ق ا ل ة ا ل خ ب ي ث و إ ن كان كثير من أ ت ب ا ع ه م قد لا يدركون هذا الغرض لكن هذا هو هذا هو المقصود يكفيكم أ ن هذه ا ل م ق ا ل ة جاءت من اليهود على يد الجعد بن درهم الذي تلقاها عن اليهود نعم و أ ع ت ق د أ ن ا ل ق ر آ ن كلام الله منزل غير مخلوق منزل كما يقوله أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة غير مخلوق كما تقوله ا ل ج ه م ي ة ومن سار في ركابهم هذه ع ق ي د ة يجب على المسلم أ ن يعتقدها ولا يقول هذه م س أ ل ه شكليه أ و هي كما قال بعض العلماء ليشار إ ل ي ه م قال هذه ا ل م س أ ل ة ط و ي ل ة الذيل ق ل ي ل ة النيل كل هذا تهوين من هذه ا ل م س أ ل ة ط و ي ل ة الذيل ق ل ي ل ة النيل يعني ما, لا ما تحتها ط ا ي ل نعم و أ ع ت ق د أ ن ا ل ق ر آ ن كلام الله منزل غير مخلوق منه ب د أ و إ ل ي ه يعود منه ب د أ يعني نزل من الله جل وعلا تكلم الله به ح ق ي ق ة وسمعه منه جبريل ونزل به إ ل ى محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم ل أ م ت ه فهو كلام الله ح ق ي ق ة لا مجازا و أ م ا قوله إ ن ه لقول رسول كريم ذي ق و ة عند ذي العرش مكين يعني جبريل عليه السلام وقوله في إ ن ه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر يعني م ح م د صلى الله عليه وسلم أ ض ا ف ه إ ل ى الرسول البشري تاره و إ ل ى الرسول الملكي تاره و أ ض ا ف ه إ ل ى نفسه سبحانه وتعالى فيقال الكلام إ ن م ا يضاف إ ل ى من قاله مبتدئا و أ م ا إ ض ا ف ت ه إ ل ى جبريل أ و إ ل ى محمد فهي إ ض ا ف ة تبليغ إ ض ا ف ة تبليغ ولا يمكن أ ن القول الواحد يقول ع د ة قائلين أ ب د ا فدل على أ ن ه كلام الله ولكن أ ض ا ف ه الى جبريل قول رسول كريم إ ض ا ف ة تبليغ و الكلام إ ن م ا يضاف إ ل ى من قاله مبتدئا لا إ ل ى من قاله مبلغا مؤديا ف أ ن ت لما تسمع مثلا م ع ل ق ة امرئ القيس ي ق ر أ ه ا شخص ي ق ر أ ه ا شخص عليك هل ي ق ر أ ما هو بهذا كلام الشخص نفسه هو كلام الشخص نفسه هو اللي ي ق ر أ ه ا ينطق بها لكن هل هي كلامه هل هي نظمه ولا نظم امرئ القيس هو مجرد ناقل فقط مجرد راوي و ناقل للشعر و أ م ا الشاعر فهو امرئ القيس الذي قال هذه ا ل ق ص ي د ة هذا الشيء واضح ما يحتاج إ ل ى و ق ف ة أ ب د ا فكما قال شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله الكلام يضاف إ ل ى من قاله مبتدئا لا إ ل ى من قاله مبلغا ً مؤديا وهو جبريل ومحمد عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام فهم مبلغون عن الله عز وجل فهذا هو الجواب عن هذه ا ل ش ب ه ة التي يتعلقون بها و إ ل ي ه يعود إ ش ا ر ة إ ل ى ما يكون في آ خ ر الزمان حينما يرفع ا ل ق ر آ ن ا ل ق ر آ ن يرفع في آ خ ر الزمان يوخذ من صدور الرجال ومن المصاحف ولا يبقى له أ ث ر وذلك من علامات ا ل س ا ع ة في آ خ ر الزمان هذا معنى و إ ل ي ه يعود يعني في آ خ ر الزمان كما أ ن ه نزل منه ف إ ن ه يرفع في آ خ ر الزمان ويعود إ ل ي ه سبحانه وتعالى ولا يبقى في ا ل أ ر ض ق ر آ ن نعم و أ ن ه تكلم به ح ق ي ق ة هذا رد على اللي يقولون أ ن ه تكلم به مجازا فاضافته الى الله من إ ض ا ف ة المجاز ل أ ن ه هو الذي خلقه فيضاف إ ل ي ه مجازا نعم و أ ن ه تكلم به ح ق ي ق ة و أ ن ز ل ه على عبده ورسوله تكلم الله به ح ق ي ق ة وليس هو المعنى القائم في نفسه كما تقوله ا ل أ ش ا ع ر ة وليس هو مخلوقا كما تقوله ا ل ج ه م ي ة و إ ن م ا تكلم الله به ح ق ي ق ة وسمعه منه جبريل وتحمله تحمله عن الله جل وعلا وبلغه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ف ا ل ق ر آ ن عن محمد عن جبريل عن الله هذا سند ا ل ق ر آ ن عن محمد عن جبريل عن الله كما قال سبحانه وتعالى إ ن ه لقول رسول كريم ذي ق و ة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أ م ي ن هذا كله في جبريل أ و ص ا ف لجبريل عليه السلام ثم قال وما صاحبكم يعني م ح م د صلى الله عليه وسلم وما صاحبكم بمجنون كما تقوله الكفار ولقد ر آ ه أ ي ر أ ى جبريل عليه السلام على صورته ا ل ح ق ي ق ي ة ا ل م ل ك ي ة ب ا ل أ ف ق المبين ر أ ى جبريل وهو في ا ل أ ف ق على صورته في بطحا م ك ة وراه م ر ة أ خ ر ى ل ي ل ة المعراج عند س د ر ة المنتهى ولقد ر آ ه ن ز ل ة أ خ ر ى أ ي ر أ ى جبريل عند س د ر ة المنتهى ل ي ل ة المعراج فالنبي صلى الله عليه وسلم ر أ ى جبريل على خلقته ا ل م ل ك ي ة مرتين وفيما عدا ذلك يراه ب ص و ر ة إ ن س ا ن ي أ ت ي إ ل ي ه ب ص و ر ة إ ن س ا ن ويراه ا ل ص ح ا ب ة على أ ن ه إ ن س ا ن ويظنون أ ن ه من البشر و أ ن ه وافد الى الرسول صلى الله عليه وسلم نعم و أ ن ز ل ه على عبده ورسوله و أ م ي ن ه على وحيه اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله عبده هذا رد على الذين يغلون في محمد صلى الله عليه وسلم ويجعلون له شي ء من ا ل إ ل ه ي ة فهو عبد وليس معبودا ورسوله هذا رد على الذين ينكرون ر س ا ل ة محمد صلى الله عليه وسلم فهم على طرفي نقيض ط ا ئ ف ة غلت فيه ورفعته إ ل ى مقام ا ل ا ل و ه ي ة و ط ا ئ ف ة فرطت في حقه وجحدت رسالته فنحن نقر ب ا ل أ م ر ي ن أ ن ه عبد و أ ن ه و أ ن ه رسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نعم و أ ن ز ل ه على عبده ورسوله و أ م ي ن ه على وحيه و أ م ي ن على وحيه الرسول امين عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم يزد في ا ل ق ر آ ن ولم ينقص بل بلغه كما جاءه عن الله عز وجل قال تعالى ولو تقول علينا بعض ا ل أ ق ا و ي ل ل أ خ ذ ن ا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين لو تقول محمد صلى الله عليه وسلم على الله ونسب إ ل ي ه ما لم يقل ل أ ه ل ك ه الله سبحانه وتعالى فهذا تزكيه للرسول صلى الله عليه وسلم و أ ن ه بلغ البلاغ المبين مبلغ عن الله سبحانه وتعالى أ م ي ن أ م ي ن على الوحي ولهذا لما قسم ا ل ص د ق ة وتكلم من تكلم من المنافقين قال صلى الله عليه وسلم أ ل ا ت أ م ن و ن ي و أ ن ا أ م ي ن من في السماء أ ل ا ت أ م ن و ن ي على قسم الصدقات و أ ن ا أ م ي ن من في السماء وهو الله على الوحي نعم و أ م ي ن ه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده السفير هو الرسول السفير معناه الرسول فالرسول سفير بين الله وبين عباده بتبليغ ا ل ر س ا ل ة أ ر س ل ه الله سبحانه وتعالى ليبلغ رسالات الله عز وجل نعم و أ ن ز ل ه على عبده ورسوله و أ م ي ن ه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم و أ ؤ م ن ب أ ن الله تعالى فعال لما يريد انتهينا من م س أ ل ة الكلام بين الشيخ رحمه الله عقيدته فيها و أ ن ه ا ع ق ي د ة اهل ا ل س ن ة والجماعه و أ ن ه يتبرا من ع ق ي د ة ا ل ج ه م ي ة و ا ل م ع ت ز ل ة و ا ل أ ش ا ع ر ة الذين خاضوا في كلام الله وقالوا مقالات ش ن ي ع ة ومن م ق ا ل ة الكفار الذين قالوا إ ن م ح م د هو الذي اخترع هذا ا ل ق ر آ ن وجاء به ونسبه إ ل ى الله عز وجل هذه م ق ا ل ة الكفار ل ه ذ ا يقول الوليد ابن ا ل م غ ي ر ة إ ن هو إ ل ا قول البشر إ ن هو انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر فقال إ ن هذا إ ل ا سحر يؤثر إ ن هذا إ ل ا قول البشر يعني ا ل ق ر آ ن إ ن ه قول محمد ولم يقله الله جل وعلا ف ا ل ج ه م ي ة شابه الكفار في هذا قالوا إ ن ا ل ق ر آ ن ليس كلام الله إ ن م ا هو قول محمد نعم و أ ؤ م ن ب أ ن الله فعال لما يريد ولا يكن <تصفيق> نعم هذه م س أ ل ة أ خ ر ى وهي ا ل إ ي م ا ن ب أ ف ع ا ل الله جل وعلا الله جل وعلا له أ ف ع ا ل له أ س م ى وله صفات وله أ ف ع ا ل وله إ ر ا د ة و م ش ي ئ ة فعال لما يريد فعال لما يريد يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر هذه افعال الله جل وعلا وهي ب إ ر ا د ت ه ومشيئته سبحانه وتعالى فعال لما يريد ولكن الله يفعل ما يريد يفعل ما يشاء يفعل ما يشاء يفعل ما, يشاء يفعل ما يريد نعم و أ م نعم بأن الله ف ا ل ل ا ولا يكون شيء إلا بإرادته يريد يكون شيء ن ع ما م يكون في هذا الكون فهو من خلقه و إ ي ج ا د ه سبحانه وتعالى ب م ش ي ئ ت ه و إ ر ا د ت ه لا يكون في هذا الكون شيء بغير إ ر ا د ت ه أ و بغير خلقه أ و أ ن أ ح د ا يخلق مع الله جل وعلا ه ذ ا رد على ا ل م ع ت ز ل ة الذين يقولون إ ن العبد يخلق فعل نفسه وان الله لم يخلق افعال العباد وانما هم الذين خلقوها مستقلين عن الله جل وعلا وليس لله فيها إ ر ا د ه ولا مشيئه فنحن نؤمن بان افعال العباد هي خلق الله وهي كسب العباد وافعال العباد هي فعلهم وكسبهم وهي خلق الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون خلقكم وما تعملون اي وخلق ما تعملون نعم ولا يخرج شيء عن مشيئته لا يخرج شيء عن مشيئته في هذا الكون لا يمكن يحدث شيء أ و يحصل شيء من كفر أ و إ ي م ا ن أ و ط ا ع ة أ و م ع ص ي ة أ و غنى أ و فقر أ و ح ي ا ة أ و موت أ و رزق إ ل ا بمشيئته سبحانه وتعالى مشيئته ش ا م ل ة مشيئته ش ا م ل ة و إ ر ا د ت ه ش ا م ل ة وكل شيء ب إ ر ا د ت ه ومشيئته لا كما تقوله ا ل م ع ت ز ل ة إ ن العباد هم الذين يخلقون أ ف ع ا ل ه م استقلالا وليس لله فيها أ ي تدخل هم الذي يخلقون أ ف ع ا ل ه فيصفون الله جل و علا بالعجز ص ف و ن ه بالعجز و يعطلونه من الخلق و الفعل و على نقيضهم ا ل ج ب ر ي ة ليقولون العباد ليس لهم أ ف ع ا ل و إ ن م ا هي أ ف ع ا ل الله يحركهم فيها كما تحرك ا ل آ ل ة ليس لهم إ ر ا د ة و لا م ش ي ئ ة فهم على النقيض من المعتزله هؤلاء غلوا غلو في إ ث ب ا ت أ ف ع ا ل الله قالوا العبد مجبور وهؤلاء غلوا في إ ث ب ا ت أ ف ع ا ل العباد ا ل ج ب ر ي ة غلوا في إ ث ب ا ت أ ف ع ا ل الله وغلوا في نفي أ ف ع ا ل العباد وقالوا العباد ليس لهم أ ف ع ا ل فهم غلوا في إ ث ب ا ت وغلوا في نفي المعتزله على العكس غلوا في نفي أ ف ع ا ل الله و غلوا في إ ث ب ا ت أ ف ع ا ل العباد على طرفي نقيض اما اهل ا ل س ن ة و الجماعه ي ق و ل و ن إ ن الله هو الذي يخلق و يرزق و يدبر كما يشاء و كما يريد و العباد لهم م ش ي ئ ة و لهم إ ر ا د ة و لهم اختيار يفعلون ا ل أ ف ع ا ل باختيارهم و مشيئتهم و إ ر ا د ت ه م فلهم م ش ي ئ ة و لهم إ ر ا د ة لا كما تقوله ا ل ج ه م ي ة ا ل ج ب ر ي ة و لكن مشيئتهم ليست م س ت ق ل ة كما تقوله ا ل م ع ت ز ل ة و هذا كما في قوله تعالى و ما تشاؤون الا ان يشاء الله قول و ما تشاؤون رد على الجبريه الذين ينفون م ش ي ئ ة العبد إ ل ا ان يشاء الله رد على المعتزله ا ل ق د ر ي ة الذين ينفون إ ر ا د ة الله و م ش ي ئ ة الله وما تشاءون إ ل ا ان يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إ ل ا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما نعم و ا ل ع ق و ب ة العقاب والثواب إ ن م ا هو على أ ف ع ا ل العباد ب إ ر ا د ت ه م ومشيئتهم واختيارهم يعذبون ل أ ن ه م هم الذين فعلوا هذه ا ل أ ش ي ا ء باختيارهم وكانوا يستطيعون تركها ك ا ن و ا ي س تجنبها ط ي ع و و ن تركها ت والابتعاد عنها وهم منهيون عنها فهم أ ق د م و ا عليها باختيارهم يعذبون على هذا ولذلك اللي ماله م ش ي ئ ة ولا اختيار كالمجنون والصغير والنائم لا ي و ا خ ذ ل أ ن ه ليس له م ش ي ئ ة ولا إ ر ا د ة أ م ا العاقل البالغ فهذا ي ؤ ا خ ذ على أ ف ع ا ل ه لانه يستطيع يفعل و يستطيع يترك الله أ ع ط ا ه ا ل إ م ك ا ن ي ه في هذا نعم يستطيع يصلي و يستطيع يزني في آ ن واحد و يستطيع هذا و هذا ف إ ن كف عن الزنا و أ ق ا م ا ل ص ل ا ة أ ج ر ه الله عز و جل و انعكس أ ت ى الزنا وترك ا ل ص ل ا ة عاقبه الله على أ ف ع ا ل ه ع ل ى إ ر ا د ت ه نعم ولا يخرج شيء عن مشيئته وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره كل هذا رد على ا ل م ع ت ز ل ة ا ل ق د ر ي ة نعم وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره ولا يصدر إ ل ا عن تدبيره لا شك في ذلك فعال لما شك في يريد ان الله يفعل ما يشاء قال كذلك الله يفعل ما يشاء نعم ولا محيد ل أ ح د عن القدر المحدود نعم كهذا ايضا يؤمن يؤمن اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ن ه لا محيد ل ل إ ن س ا ن عن القضاء والقدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى لا محيد ل أ ح د عن القضاء والقدر خلافا للمعتزله يقول و العبد يستطيع أ ن ه يفعل و ليس لله عليه إ ر ا د ة ولا س ي ط ر ة ولا شيء نعم ولا محيد ل أ ح د عن القدر المحدود لكنه يقدر سبحانه وتعالى على العبد امتحانا و ابتلاء ل أ ج ل أ ن يثيبه أ و يعاقبه ابتلا وامتحان يقدر ا ل أ ش ي ا ء على العبد وقد يقدر ا ل أ ش ي ا ء على العبد ع ق و ب ة له يقدرها ع ق و ب ة له فالعبد يفعل ا ل أ س ب ا ب والله جل وعلا يرتب على ا ل أ س ب ا ب نتائجها ف إ ن فعل أ س ب ا ب ا ط ي ب ة رتب الله عليها ن ت ي ج ة ط ي ب ة و إ ن فعل أ س ب ا ب ا م ح ر م ة رتب الله عليها ن ت ي ج ة س ي ئ ة كما قال تعالى ف أ م ا من أ ع ط ى و اتقى و صدق بالحسنى فسنيسره ل ل ي س ر فالسبب من قبل العبد و ا ل ن ت ي ج ة من قبل الله سبحانه و تعالى و هو يثيب أ ه ل ا ل ط ا ع ة و ييسرهم لليسرى و يعينهم و يثيبهم ويعاقب أ ه ل المعصيه فيتركهم يتمكنون من هذه ع ق و ب ة لهم ل أ ج ل أ ن يؤاخذهم ويعاقبهم بسبب نياتهم ا ل خ ب ي ث ة وبسبب تصرفاتهم و أ م ا من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره و و للعسل والعبد هو السبب والله يقدر عليه ن ت ي ج ة لعمله ونيته هو إ م ا ثوابا و إ م ا عقابا ولهذا س أ ل ا ل ص ح ا ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بين لهم أ ن كل شيء بقضاء الله و ق د ر قالوا يا رسول الله ألا, الا نتكل على كتابنا ونترك العمل قال صلى الله عليه وسلم لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له ف أ ن ز ل الله هذه ا ل آ ي ا ت ف أ م ا من أ ع ط ى واتقى وصدق ب ا ل ح س ن فسنيسره لليسرى و أ م ا من بخل واستغنى وكذب ب ا ل ح س ن فسنيسره ل ل ع س ر ة فلا يجوز للعبد انه يتوقف ويقول ل ا أ ن ا إ ن س ا ن مقدر أ ن ي اصيب ا ل ج ن ة أ ن ا ب ا ل ج ن ة و إ ن س ا ن مقدر أ ن ه في النار يصيب النار ما يجوز هذا لا يجوز ما يطرد هذا في أ ف ع ا ل ه لو هل يجلس ا ل إ ن س ا ن يترك طلب الطعام والشراب ويقول إ ن س ا ن الله مقدر لي الطعام يجين ب ي وانا جالس والشراب يجين ب ي وانا جالس ها ما, ما يقول هذا يقوم يدور إ ل ى جاع يقوم يدور إ ل ى عطش يقوم يدور الماء وراه ما يقول إ ن س ا ن الله مقدر لي شراب وطعام يجين ب ي ولا ح ا ج ة ان يقوم ل أ ن فطرته كذا فطرته تقتضي ان يتحرك ويبحث لو أ ن إ ن س ا ن ا جاء وضربه أ و قتل ابنه هل يسكت و يقول هذا قضى وقدر ولا يطلب الانتقام يطلب الانتقام وراه ما يقول هذا قضى وقدر ولا, ولا يؤاخذ القاتل أ و ا ل ظ ا ر ب وراه يطالب ا ل ا ن ت ق ا م هذا دليل على أ ن ا ل أ ش ي ا ء ل أ س ب ا ب وان العبد مطلوب منه فعل ا ل أ س ب ا ب ولا يبقى بدون فعل ا ل أ س ب ا ب الله ربط ال المسببات ب ا ل أ س ب ا ب يا أ خ ي الطيور والحيوانات ما, ما تراها ا ل ر أ ي هذا تروح الاصبحت راحت د و ل ة الرزق ما تقعد في أ و ك ا ر ه ا وتقول يجينا الرزق و أ ن ا في وكري وهي طيور وهي حيوانات تروح تبحث عن الرزق ل أ ن الله فطرها على هذا انه ما يحصل لها شيء إ ل ا بعمل و ح ر ك ة وبحث ف ط ر ة الله التي فطر الناس عليها أ تبديل لخلق الله أ ع ط ى كل شيء خلقه ثم هدى كل شيء هذه م ق و ل ة خ ا س ر ة ك ا ذ ب ة و المسلم مطلوب منه العمل العمل الصالح و إ ذ ا أ ذ ن ب مطلوب منه ا ل ت و ب ة و عنده ا ل إ م ك ا ن ي ه في هذا يقدر يقدر يفعل و يترك هو بنفسه يقدر نعم فلو ترك العمل عجزا لم يؤاخذه الله لكن إ ذ ا تركه كسلا فهو يؤاخذ على هذا ل أ ن ه مفرط فيه فرق بين الكسل وبين العجز العجز لا يؤاخذه الله إ ذ ا عجز لكن إ ذ ا كسل فهذا يؤاخذ ل أ ن ه هو اللي فرط فالفطر فطر العباد تقتضي هذا مع دلاله الكتاب و ا ل س ن ة على هذا نعم ولا محيد ل أ ح د عن القدر المحدود لا محيد لكن لم لم تؤمر بتعطيل ا ل أ س ب ا ب قل له صح لا محيد للانسان عن القدر المحدود لكن أ ن ت مامور بفعل ا ل أ س ب ا ب أ م ا خلق النتائج ه ذ ا بيد الله سبحانه وتعالى قد تفعل ولا يحصلك ل شيء ل أ ن الله لم يقدر لك ن ت ي ج ة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن فان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل انت فعلت السبب ومساله حصول المقصود هذا عند الله سبحانه وتعالى فاذا لم يحصل المقصود فانك لا تلوم نفسك لانك فعلت ما تستطيع وتؤمن بالقضى والقدر وت و تقول يمكن أ ن الله اختار لي ما هو أ ح س ن انه لو ح ص ل ل ي المقصود صرر ر علي فالله حبسه عني لمصلحتي لا تكره لا تكره ذلك نعم ولا محيد لأحد عن القدر المحدود ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المصطور لأحد القدر له ما محيد نعم في عن خط كل ا ل أ ش ي ا ء م ك ت و ب ة في اللوح المحفوظ الذي أ م ر الله القلم فكتب فيه كل ما هو كائن إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة وكان ذلك قبل خلق السماوات و ا ل أ ر ض بخمسين أ ل ف س ن ة وكان عرشه على الماء كل شيء مكتوب ومقدر ومحدود ولا بد من وقوعه في وقته ولكن أ ن ت م أ م و ر بفعل ا ل أ س ب ا ب لا توقف وتقول أ ن ا اتوقف مع القضاء والقدر هذا ما يجوز هذا ما يجوز أ ب د ا إ ل ا إ ن س ا ن ما هو ب عاقل أ م ا العاقل فلا يمكن ما يمكن انه يجلس ويعطل ا ل أ س ب ا ب ويقول المكتوب ب يحصل هنا شيء مكتوب إ ذ ا فعلت السبب أ م ا إ ذ ا لم تفعل السبب فلا يحصل لك شيء لو لم تتزوج ما جاك عيال ولا خلك لا تتزوج الانسان الله كانت تقول ع ي ا ل بيجون ما يجيك شيء بدون زواج سبب كل ا ل أ س ب ا ب كذا ف أ ن ت أ ي ه ا العبد عليك فعل السبب و أ م ا ا ل ن ت ي ج ة فهي عند الله سبحانه وتعالى ولا ت أ س ف إ ذ ا لم تحصل ا ل ن ت ي ج ة بل ترضى بقضاء الله وقدره قدر الله وما شاء فعل و ربما يكون هذا خيرا لك نعم لا تكره نعم ولا يتجاوز ما خط له في اللوح ا ل م ص ط و ر نعم اللوح ا ل م ص ط و ر هذا فيه مقادير ا ل أ ش ي ا ء كلها وهناك مقادير ج ز ئ ي ة تؤخذ من اللوح ا ل م ح ف و ظ مثل الجنين في بطن أ م ه يرسل إ ل ي ه الملك في اذا بلغ أ ر ب ع ة اشهر نفخت فيه الروح يرسل إ ل ي ه الملك فيؤمر بكتب أ ر ب ع كلمات رزقه و أ ج ل ه وعمله وشقي أ و سعيد هذا ما ماخوذ من اللوح المحفوظ ا ل ك ت ا ب ة ا ل س ا ب ق ة لكن هذه ك ت ا ب ة ث ا ن ي ة ج ز ئ ي ة ماخوذه ما من اللوح المحفوظ نعم و اعتقد الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه و سلم مما يكون بعد الموت كل هذا تفصيل لما سبق إن انه يؤمن انه يؤمن بالله و ملائكته ك ت ب ه ورسله واليوم ا ل آ خ ر ويؤمن بالقدر خيره وشره بقي ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر من ا ل أ ر ك ا ن ا ل س ت ة نعم يكفي نقف عند هذا نعم أحسن أحسن على إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم إليكم ما اسم أحمد رحمه ألفه صاحب سائل الله الفضيلة الله خيرا هذا سائل أحسن الله إليكم يقول ما اسم الكتاب الذي ألفه الشيخ التوجر الله في الرد يقول في أبي غدة والله ما يحضرني اسمه بالضبط لكن هو رد على أ ب ي و د ة في م س أ ل ة خلق ا ل ق ر آ ن ل أ ن الشيخ ابا و د ة عفى الله عنا وعنه يقول انها م س أ ل ة يعني مثل غيره يقول انها م س أ ل ة ما تحتاج كلها ه ا ل ع ن ا ي ة والردود وكما يقولون إ ن ا ل أ م ة ب ح ا ج ة إ ل ى الاجتماع والاتفاق يتركون ي ن ب د و ن الخلاف وكل له ر أ ي ه كذا يقولون وعلى هذا ما يرد باطل ولا ينصر حق قال كلا على ما هو عليه هم يطالبون ا ل آ ن بهذا ا ل ش ي خ رحمه الله الشيخ محمود رد عليه و بين إ ن م س أ ل ة القول بخلق ا ل ق ر آ ن ما هي م س أ ل ة ه ي ن ة ولا ع ف و ي ة وراها ما وراها نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا س ا ئ م يقول هل يصح أ ن يقال إ ن ا ل ق ر آ ن من صنع الله لا ا ل ق ر آ ن كلام الله ما يقال صنع الله يصير هذا خلق صنع الله يعني خلق نعم ا ل ق ر آ ن كلام الله أ م ا صنع الله خلقه صنع الله الذي أ ت ق ن كل شيء نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة ف ق و ل صنع الله هذه ف ر ع ي ة على القول بخلق ا ل ق ر آ ن درى أ و لم يدر ي نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة وهذا س ا ئ ل يقول ما ص ح ة هذه ا ل م ق و ل ة إ ن ا ل ق ر آ ن ظ ا ه ر ة ك و ن ي ة ك ا ل أ ر ض والسماء هذا هو ك ا ل أ ر ض والسماء يعني مخلوق مخلوق مثلما ان السماء مخلوقه والارض مخلوقه مع الاسف ان المعتزله الان تبطننن الامه وهم اللي يكتبون وهم اللي الفون وهم اللي نعم احسن الله إ ل ي ك م صاحب الفضيله هذا س ا ئ ل يقول يقول أ ح د المتعالمين إ ن كان كل من خرج على إ م امام ل س ل م ي ن إن ك المسلمين ن إن كان ك ن خرج على ل إمام م ا وقاتله يكون خارجي فان محمد بن عبد الوهاب امام الخوارج في تلك العصور أ ر ج و الرد على هذه المقاله وبيان بطلانها والتحذير منها هل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه الإمام على ولي الأمر الإمام جاء ولا فيه ولي الأمر جاء محمد عبد نجدة بن خرج هي فيه أ م ر ا ء في البلد فيها أ م ي ر فهو جاء واتصل ب أ ح د ا ل أ م ر ا ء وعرض عليه دعوته فازره ذلك ا ل أ م ي ر عن اقتناع و إ ي م ا ن و تعاهد على ذلك و حينئذ تكونت ا ل إ م ا م ة تكونت ا ل إ م ا م ة على جميع بلاد ا ن ج د دخلت تحت إ م ا م واحد و إ ل ا قبل ذلك كانوا متفرقين ما لهم إ م ا م مالهم إ م ا م قبل ذلك كل بلد له أ م ي ر إ م ا ر ة ما تسمى إ م ا م ة فما تكونت ا ل إ م ا م ة في بلاد نجد إ ل ا بعد ظهور د ع و ة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقولون انه خرج على ا ل د و ل ة ا ل ت ر ك ي ة وهذا كذب ا ل د و ل ة ا ل ت ر ك ي ة ما سيطرت على بلاد نجد و إ ن م ا بلاد نجد بيد أ ه ل ه ا ولا فيها مطمع ل ل د و ل ة ا ل ت ر ك ي ة ما فيها رعي غنم و وازعابت ا ل س و ا ن ي ومدركيه ما فيها شيء لذلك ما طمعوا فيها تركوها بيدها、لها. كل بلد لها أ م ي ر بل كل بلد بعض البلاد بها أ ر ب ع ة أ م ر ا ء بلد واحد ق ر ي ة و ا ح د ة فيها أ ر ب ع ة أ م ر ا ء فلما جاءت د ع و ة الشيخ توحدت البلاد صار ل ه إ م ا م صار فيها جهات صار فيها أ م ر بالمعروف نهي عن المنكر أ ل غ ي ت ا ل أ ح ك ا م ا ل ج ا ه ل ي ة التي يحكم بها ا ل أ ع ر ا ب والبوادي حكم ب ا ل ش ر ي ع ة وتكونت د و ل ة ولله الحمد د و ل ة بكل مقومات ا ل د و ل ة الاسلاميه إ س ل م نعم ي ة أ ح ن ا ل إليكم ه ص ح ب الفضيلة هذا ا س ق و ل ما و ا ل ت ع ر ي الصحيح للحديث القدسي ف وهل م ث مثل ل القرآن الله تكلم ه جهة به من أن الحديث القدسي هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه هذا هو الحديث القدسي ما يرويه النبي صلى الله عليه و سلم عن ربه لفظا و معنى يقول الله كذا قال الله كذا الحديث القدسي من كلام الله لفظا و معنى إ ل ا أ ن ه ليس مثل ا ل ق ر آ ن من كل وجه ليس مثل ا ل ق ر آ ن لا يتعبد بتلاوته ولا ي ق ر أ في ا ل ص ل ا ة ولا يشترط الطهاره لمسه و إ ن ك ا ن ا ل ل ه تكلم به ه ذ ا خاص ب ا ل ق ر آ ن و إ ل ا ف و الحديث القدسي اذا صح فهو كلام الله سبحانه وتعالى نعم أحسن معنى عن عن هنا عن يقع عليه إليكم ما رحمه محيد محيد ما ما ما لأحد لأحد أحد أبدا أنه صاحب السائل الله الفضيلة فهذا الشيخ الله لا القدر لا لا لا القدر لا يقول قول له له يخرج بد قدر قدر خروج خروج نعم احسن الله اليكم صاحب ا ل ف ض ي ل ة فسائل يقول من قال إ ن الحديث القدسي مخلوق هل يكفر من قال إ ن الحديث القدسي مخلوق هل يكفر مثل من قال إ ن ا ل ق ر آ ن مخلوق من جحد كلام الله سواء الحديث القدسي أ و ا ل ق ر آ ن من قال إ ن الله لا يتكلم ولم يتكلم ب ا ل ق ر آ ن ولا بالحديث القدسي يكفر يكفر بهذا أ م ا إ ذ ا قال إ ن الحديث القدسي ليس كلام الله بمعنى انه لم يثبت أنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم له محمل انه يريد انه لم يثبت وما دام لم يثبت فهو ليس من كلام الله اما إ ذ ا ثبت بالسند الصحيح ف إ ن ه كلام الله نعم أحسن الله صاحب السائم والسنة من نفى من الله الفضيل وهذا صفات الله الثابتة في الكتاب إليكم يقول في صفة هل يكفر بهذا النفي إ ذ ا كان عالما غير جاهل إ ذ ا كان متعمدا عالما يكفر أ م ا إ ذ ا كان مقلدا أ و م ت أ و ل ا ف إ ن ه لا يكفر إ ذ ا كان م ت أ و ل مثل ما عليه ا ل أ ش ا ع ر أ و إ ن ه مقلد لغيره ف إ ن ه لا يكفر لكن يقال ضال يضلل يضلل و لا يكفر نعم أ م ا إ ذ ا تعمد إ ذ ا تعمد جحد ا ل ص ف ة أ و ت أ و ي ل ا ل ص ف ة عن م ع ن ا ه يكفر ل أ ن ه لا عذر له نعم العذر إ ن م ا يكون إ م ا بجهل و إ م ا ب ت أ و ي ل و إ م ا بتقليد أ ح د ث ل ا ث ة أ م و ر إ م ا بجهل و إ م ا ب ت أ و ي ل و إ م ا بتقليد نعم أ ح س ن الله اليكم صاحب ا ل ف ض ي ل ة وهذا ا ل س ا ئ يقول من قال إ ن الله بعلمه في كل مكان هل هذا هو قول أ ه ل و ح د ة الوجود لا هذا قول أ ه ل ا ل س ن ة والجماعه ان الله بعلمه في كل مكان لا بذاته و إ ن م ا بعلمه هذا صحيح الله بعلمه في كل مكان لا بذاته نعم أ م ب ا ل أ ح ا د ي ث أ م بكليهما مع ك ث ر ة القائلين والمتخبطين الذين عمت بهم البلوى في هذا الامر أ م ر ل ج ي بالآيات وبالأحاديث ع بكلام نحاجه الله وبكلام س والسنة و وبإجماع وبإجماع والإجماع ل لأن القرآن الأمة التي يعتد جادله بذلك بالكتاب ه بإجماعها كان يعتد و ل أ ن ه إ ذ ا نفي الكلام عن الله هذا نقص ل أ ن الذي لا يتكلم هذا فيه نقص والكلام صفه كمال نعم احسن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة وهذا السائم يقول هل يجب ا ل إ ي م ا ن ب أ س م ا ء الله ولهذا لما اتخذ بنو إ س ر ا ئ ي ل العجل الذي نحته لهم أ و صوره لهم السامري من الذهب قال الله جل وعلا أ ل م يروا أ ن ه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا لا يكلمهم دل على أ ن الرب يتكلم سبحانه وتعالى و أ ن الذي لا يتكلم ليس هو الرب كيف ي أ م ر ينهى وهو ما يتكلم يا سبحان الله كيف ر ب ي أ م ر ينهى وهو ما يتكلم بماذا ي أ م ر بماذا ينهى إ ذ ن نعم احسن الله اليكم صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا السائل يقول هل يجب ا ل إ ي م ا ن ب أ س م ا ء الله و أ ف ع ا ل ه وصفاته تفصيلا أ م إ ج م ا ل ا تفصيلا يجب الايمان بها تفصيل السمع ا والبصر والعلم و ا ل ق د ر ة و ا ل إ ر ا د ة كل ما وصف الله به نفسه أ و وصفه به رسوله ف إ ن ن ا نؤمن به ونثبته تفصيلا لا إ ج م ا ل ا نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة وهذا السائل يقول ما الفرق بين ا ل ج ه م ي ة و ا ل ج ب ر ي ة وهل هم ف ر ق ة و ا ح د ة اسمها مختلف ا ل ج ب ر ي ة هي ا ل ج ه م ي ة الجهم بن صفوان جمع بين الجبر وبين ا ل إ ر ج ا ء فهو مرجي وبين التجهم وهو نفي الصفات جمع بين ثلاث جيمات نعم أ ح س ن الله اليكم صاحب ا ل ف ض ي ل ة وهذا س ا ئ ل يقول لماذا سميت ا ل م ع ت ز ل ة بهذا الاسم ل أ ن ه م اعتزلوا مجلس الحسن البصري كان إ م ا م ه م واصل ب ن عطا ء الغزال كان من تلاميذ الحسن البصري رحمه الله إ م ا م التابعي فجاء سائل و س أ ل الحسن في حلقته التي فيها واصل فقال فقال هذا السائل المرتكب الكبيره هل هو كافر ولا مؤمن ف أ ج ا ب ه الحسن ب أ ن ه ليس كافرا و إ ن م ا هو مؤمن ناقص ا ل إ ي م ا ن جواب اهل ا ل س ن ة مؤمن ناقص ا ل إ ي م ا ن فقال عند ذلك قال واصر بن عطا أ ن ا لا أ ق و ل إ ن ه مؤمن ولا أ ق و ل إ ن ه كافر أ ق و ل إ ن ه في ا ل م ن ز ل ة بين المنزلتين ثم اعتزل مجلس الحسن وانضم إ ل ي ه أ ش ب ا ه ه وكونوا ف ر ق ة ا ل م ع ت ز ل ة